قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله في هذه الآية الكريمة بالذي خلقك من تراب معنى خلقه إياه من تراب أي خلق آدم الذي هو أصله من التراب كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب الآية ونظير الآية التي نحن بصددها قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآية وقوله ثم من نطفة أي بعد أن خلق آدم من التراب وخلق حواء من ضلعه وجعلها زوجا له كانت طريق إيجاد الإنسان بالتناسل فبعد طور التراب طور النطفة ثم طور العلقه إلى آخر أطواره المذكورة في قوله وقد خلقكم أطوارا وقوله تعالى يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث وقد أوضحها تعالى إيضاحا تاما في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقة فخلقنا العلقة مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ومما يبين خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة قوله تعالى في السجدة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 معتدل القامة والخلق صحيح الأعضاء في أكمل صورة وأحسن تقويم كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقوله وصوركم فأحسن صوركم وقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقوله رجلا أي ذكرا بالغا مبلغ الرجال ربما قالت العرب للمرأة رجلة ومنه قول الشاعر كل جار ظل مغتبطا غير جيران بني جبال مزقوا ثوب فتاتهم لم يراعوا حرمة الرجلة وانتصاب رجلا على الحال وقيل مفعول ثان لسوى على تضمينه معنى جعلك أو صيرك رجلا وقيل هو تمييز وليس بظاهر عندي والظاهر أن الإنكار المدلول عليه بهمزة الإنكار في قوله أكفرت بالذي خلقك من تراب مضمن معنى الاستبعاد لأنه يستبعد جدا كفر المخلوق بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى الوجود ويستبعد إنكار البعث ممن علم أن الله خلقه من تراب ثم من نطفه ثم سواه رجلا كقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآية ونظير الآية في الدلالة على الاستبعاد لوجود موجبه قول الشاعر ولا يكشف الغماء إلا ابن حره يرى غمرات الموت ثم يزورها لأن من عاين غمرات الموت يستبعد منه اقتحامها وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا بين فيه أن هذا الرجل المؤمن قال لصاحبه الكافر أنت كافر لكن أنا لست بكافر بل مخلص عبادتي لرب الذي خلقني أي لأنه هو الذي يستحق مني أن أعبده لأن المخلوق محتاج مثلي إلى خالق يخلقه تلزمه عبادة خالقه كما تلزمني ونظير قول هذا المؤمن ما قدمنا عن الرجل المؤمن المذكور في ياسين في قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني أي أبدعني وخلقني وإليه ترجعون وما قدمنا عن إبراهيم في قوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الآية وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله في هذه الآية الكريمة أكفرت بالذي خلقك من تراب بعد قوله وما أظن الساعة قائمة يدل على أن الشك في البعث كفر بالله تعالى وقد صرح بذلك في أول سورة الرعد في قوله تعالى وإن تعجب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 وأضغمت نون لكن في نون أنا بعد حذف الهمزة وقال بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى نون لكن فسقطت الهمزة بنقل حركتها ثم أضغمت النون في النون ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لم أقل أي لكن أنا إياك لم أقلي وقال بعضهم لا يتعين في البيت ما ذكر لجواز أي يكون المقصود لكنني فهذا اسم لكن كقول الآخر فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجي عظيم المشافري أي لكنك زنجي في رواية من روى زنجي بالرف وأنشد الكسائي لنحو هذا الحذف من لكن أنا قول الآخر لهنك من عبسية لو سمية على هنوات كاذب من يقولها قال أراد بقوله لهنك لله إنك فحذف إحدى اللامين من لله وحذف الهمزة من إنك نقله القرطبي عن أبي عبيد وقوله تعالى لكن هو الله ربي قرأه جماهير القراء في الوصل لكن بغير ألف بعد النون المشددة وقرأه ابن عامر من السبعة لكن بالالف في الوصل ويروى ذلك عن عاصم ورواه المسيلية عن نافع وروي عن يعقوب واتفق الجميع على إثبات الألف في الوقف وما الدنون أنا لغة تميم إن كان بعدها همزة وقال أبو حيان في البحر إن إثبات ألف أنا مطلقا في الوصل لغة بني تميم وغيرها يثبتونها على الاضطرار قال فجاءت قراءة لكن باثبات الألف في الوصل على لغة تميم ومن شواهد مد أنا قبل غير الهمزة قول الشاعر أنا سيف العشيرة فاعرفوني حميدا قد تذريت السنام وقول الأعشاء فكيف أنا وانتحال القوافي بعد المشي بكف ذاك عارا أيها المستمع الكريم سنستكمل تفسير بقية الآية إن شاء الله في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته